الكنيسة البروتستانية البروتستانية هي مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن حركة الإصلاح الدينية في أوروبا التي رافقت ظهور الثورة الصناعية وتطورها فيها وهي لغويا مشتقة من كلمة لاتينية الأصلة تعني الاحتجاج أو الاعتراض والبروتستانية بخلاف الكاثوليكية وإلى حد ما الأرثوذوكسية لا تشكل كنيسة واحدة ذات سلطة مركزية هرمية بالرغم من وجود العديد من القواسم المشتركة التي توجد بين معظم أطرافها من أبرز مؤسسيها لثر وكالبين أما أهم طوائفها فهي اللوثريون والإصلاحيون والأنجليكان والمنهجيون والمعمدانيون والإنجليون إلى آخره فالبروتستانت يستمدون إيمانهم مباشرة من خلال تفسيرهم الذاتي لنصوص الكتاب المقدس ومن هنا تعددت التأويلات وتباينة. وهم بذلك يرفضون قوة الكنيسة الكاثوليكية التي ترى أن التقليد الكنسي وتفسيره الخاص للكتاب المقدس يعادلان من حيث الأهمية ما جاء في الكتاب ذاته من هنا تبرز أهمية البروتستانتية ثورة واحتجاجا على الكنيسة الكاثوليكية وتصلطها الدينية والدنيوية في أوروبا آنذاك.